يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتَوْا